الدرس الثامن بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال من ذلخضوا المشترك يكون حرف جر إن يكون السما كان تقداه مدة والمشهور أنهما حرفان إذا ما بعدهما واسمان إذا ارتفع ما بعدهما وقيلهم السما مطلقان وعامة العرب على بهما إن كان ما بعدهما حالا ما معنى حالا يعني في زمن التكلم يعني هذا معنى حالا أي يعني في الوقت زمن التكلم ليس الحال يعني الاصطلاح الذي يعرب حال لا وقت التكلم قال نحن منذ الساعة قال وإن كان ماضيا والكلمة مذ فالرفع وقل الجر أو منذ فالجر وقل الرفع قالوا في النهاية قال في النهاية قالوا منذ منذ حرفان وفي هذا نظر إذ قالوا أصل منذ ويلزم على قولهم أن أن أنا المخففه من أن من أن وعن حرفان أن أنا المخففة أن أنا المخففة من أن وعن المخففه من من من من ان حرفان هذا الذي يستقيم به الكلام لكن لعله اجمل لعله اعني اتبع على سبيل الإجمال قال ويلزم ان ويلزم ان على المخففه والاولى ان يقول ويلزم ويلزم ان ويلزم ان المخففه بشر من أن وإن أهي من أن وأن قال حرفان وأن ربا باعتبار لغاتها عشرة أحرف قلت الذي يظهر أن مرادهم أن منذ أن مذ كان أصلها منذ كأختها قال في حذية نونها وترك دفتها على أصلها لا تراهم قالوا إن الأغلب على منذ الاسميه ولا أغلب على منذ الحرفية فلو كانت منذ فرع منذ هذه لسالتها في الحكم وتحقيق هذا يعني القول الراجح أن منذ تكون اسمان تكون حرفا فاذا كان اسمان كثرة في أحده النون وإن كانت حرفا لم تحذف منها النون إلا قليلا هذا هو القول الصحيح فهذا واختري في منذ فقال المصريون بسيطة ما معنى بسيطه يعني ليست مركبة قال وقال الكوفين مركبة ثم اختلوا قال فرضاء أصلها من ذو من القارة وذو الطائية ذو التي بمعنى الذي مبني على السكون وهوها ساكنه دائما جاء ذو قام ورأيت ذو قام ومرت بذو قام هذه ذو الموصوله بمعنى من قال وقال غيره منهم أصلها من اذ من القارة وإذ الظرفية وقال محمد بن سعيد الغزني كتابه البديع أصلها من ذا من القارة وذا اسم اشاره ولهم في تقرير هذه الأقوال تكلفات هي والصحيح مذهب البصريين أنها ماذا بسيطة ودعنا من هذا التكلف قالوا فيهما لغتان ضم الميم وهي الوصحة وكسريها وهي لغة السليم ماذا يقول العرب مذ ومنذ وماذا تقول سليم مذ ومنذ مذ ومنذ قال واعلم ان مذ ومنذ لهما ثلاثه احوال الاول ان ليهما اسم مرفوع لهما رايته مذ يوم الجمعه او منذ يومان فهما اذ ذاك اسمان وفي اعرابهما اربعه مذاهب الاول انهما ابتداءان والزمان والروح بعدهما خبرهما ويقدران في الأول في المعرفة بأول الوقت في النكرة بالأمل فإذا قلت ما رأيته منذ يوم منذ يوم الجمعة فالتقدير أول من قطاع الرؤية أول من قطاع الرؤية يوم الجمعة اول وإن قلت ما رأيته مذ يومان فالتقدير أمد انقطاع الرؤيه الرؤية يومان وهذا قال المبرد ابن السراج والفارسي ونقله ابن مالك على المصريين ولس هو قول جميعهم ولس قول جميعهم قال والثاني هذا الله قال والثاني أنهم ضرفان من صبع الضرفية وهم في موضع الخبر والمرفوع بعدهما مبتدا والتقدير بيني وبين لقائه يوماني وهو مذهب الأخفش والزجاج وطائفة من المصريين والثالث أن المرفوع بعدهما فاعل بفعل مقدر وتقديره مذ كان يومان وكان هنا المعنى حصل مذ حصل يومان يتكون كان هنا تامة قالوا وهما ضرفان مضافان إلى جملة الحديث صدرها وهذا مذهب الكوفيين اختار الشهيل ابن مالك لسهولته قال الرابع والرابع أنه خبره امتدائي محذوف وقال لبعض الكوفيين وتقديره ما رأيته من الزمان الذي هو يومان ونقله ابن يعيش عن الفراء قال لأن منذ مركبه من من وذو التي مع الذي والذي توصل للمتدائي الخبر طيب هذه الحاله الأولى قالوا الحالة الثانية يعني يأتي ما بعدها مرفوعا قالوا الحالة الثانية ان يليهما اسم مرفوع اسم مجرور أن يليهما اسم مجرور أنهما رأتهم ذي يوميني وقال الشياء القفاء نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني ورسم عبت آياته منذ أزماني منذ ازماني هذا البيت يسمى البيت التام في علم العروض البيت التام في اعلى النور قال وفي ذلك مذهبان احدهما ان منذ ومنذ حرفا جر وهو صحيح والي ذهب الجمهور لا يجران الا الزمان فان كان معرفه الماضي فهو بمعنى من لابتداء الغايه نحو ما رايته من يوم الجمعه وان كان معرفه حالا فهو, فهو بمعنى فيه نحو ما رايته منذ الليله أي في الليله هذه قال وإن كان نكره فهما بمعنى من وإلى قال فيدخلاني على السمال الذي يقع فيه ابتداء الفعل أنتهى نحن منذ أربعة أيام والمذهب الثاني أنهم ضرفان مضافان وهو في وضع نصف الفعل الذي قبلهما وعلى هذا فهما اسمان في كل موضع الحالة الثالثة أن يليها جملة والكثير أن تكون فعلية في قول الفرزة ما زال مدعَق ما زال مدعَقة, مدعقة إداه إزاره فسمع فأدرك خمسة الأشباري ما الذي قال هذا الفرزل وهذا البيت مدح ذم هذا ذم يعني يصف صاحبه بالقماءة يعني بالقماءة وهي شدة قصر القامة يقول ما زال مدعقدة يداه إزاره فسمى يعني فارتفع فأدرك خمسة الأشباب يعني يقول هذا معد يعني فسمى يعني فارتفع إلى أين ارتفع قال فأدرك خمسة الأشباب ها؟ الق... يصفه بالقماء وهي يعني شده القصر شده قصر القامه والله نسال وممن كان قمئا كثير عزه الشاعر الرافضي هذا قال ابن كثير احلف بالله لا يزيد طوله على ثلاثه اشباح وكان يذهب يتغزل بعزه يعني بعزه عزه قال يعني قال العلماء يعني لو ركلاهن لو ركلت عزه برجلها لمات هاني من شدة الصغرى هذا شيء هو رأسك الحمار رافضك الحمار نظم براءة الشيعة لما قال برئت إلى الإله من ابن أروا يعني من عثمان ومن دين الخالق أقمعين يعني سمى المسلمين خارق ومن عمر برئت ومن عتيق غدا تدعي أمير المؤمنين يعني من أبي بكر عمر وعثمان هذا يدلك على أنه رافضك الحمار كثير العزة قال وقد تكون ياسميه في قول الشاعر وما زلت وما زلت محمولا على على ضغينه علي ضغينه وما زلت محمولا علي ضغينه ضغينه هي الحقد والعداوه ومضطلع الاضغان خذ انا يافع ما معنى ولا ما هو المضطلع الذي لا يقع الحمل او يحمل بين الضائع أنا نافع ما معنى نافع الشاب الشاب الرفيع الجسم قالوا في ذلك قالوا في ذلك مذهبان الاول وحدهما ان مض منذ ظرفان مضافان للجمله وصرح حبيسي والثاني انه تدعان ويقدر زمان المضاف الى الجمله يكون خبرا عنهما ولا يدخلان عنده الا على زمان الملفوظ بها مقدم والمختار أن منذ ان وليها مرفوع الجمله فهما ظرفان مضافان إلى الجملة هذا هو الناجح وان وليهما مجرور فهما حرفان حرف جر وهذا اختيار ابن مالك تشهيل وقلبي في شرحه هي. وهذا القدر الكافي هنا والله اعلم اذا شرح التسهيل للمرادي قبل ماذا قبل قبل الديني ان شاء الله لها نزاكم الله خيرا